وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ بُشْرَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا Quan وَقالَاُوا إِ كَفَرنَّ بِمَا أُوسِلْلتُم بِهِ وَإِن لَفِي شَكّم مِم تَدَرُونَ نَا إلَيْهِ مريد